لسان يوم يذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى لا تحرك ب لسانك لتعجل به. إن جمعه وقلانه فاذا قرانا فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانا كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة وجوه يومئذ الى ربها ناظرا ووجوه يومئذ باسرا تظن ان يفعل بها فاقرا كلا اذا بلغت التراق وقيل من o mój no, nie, nie, nie,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 ayahsabul insanu an yutrak suda alam yakun nutfatan min mani yumna famma kana laqatan fakhalaq fasawa fajala Aleyz ذalik bqadirin ala?